ع يَشْأرَبُ بِهَا عبَادُ اللَّهِ يفَجرونَه تَفجير يوفُونَ بَِّ الذرِ وَيَخَافُونَ يَومَن كَانَ شَروه متَوْطير وَيُطائمَُ الطْرامَ عَ حرِّه مِسق يَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنَ الرَّبِّ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 وَيُقافُ لَيْهِ بِآانَةٍِ مِنْ فَِّّتِ وَأَكْ وَابٍِ كَانَت قَوريرَ قوارير قَواليرَ مِنْ فِيبَّةٍ قََددَرُهَا 114. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 115. عينا فيها تسماسا سبيلا 116. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا 114. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 115. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرقوا وحلوا أساور من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 119. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 110. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا 111. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا 112. ومن الليل ريح وليلا طويلا ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون اراهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرههم 124. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 125. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 126. وما تشاءون إلا أن يشاء كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما